اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم م افلام صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم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 يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَرِيسًا وَرِيشًا وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ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 قال دخلوا في امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فَآتِهِمْ عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أولثتموها بما كنتم تعملون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالَهُمْ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَأُنَا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخِلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ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 قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ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 فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين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 ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبغون هاه عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ان لو نشاء بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقٌّ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين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 ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِكِ وَبِكَلَامِهِ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا, وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها, ورحمة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفه قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي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 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه ثلثة عَشْرَةَ عينا قد علم كل أُنَاسٍ مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ ثَأْتِهِمْ حيتانهم يوم يَوْمَ سَبْتِهِمْ ويوم وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا كانوا يفسقون بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَـعِذُون قَوْمَ لَّاءَئِ لَّهُم مُّهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَنَّاهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِيلاً الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسوموا مسوء العذاب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 أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ألا يقولوا يَقُولُوا الله اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ يتقون يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا دريّة من بعدهم فتُهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آياتنا صلاةขอ منها فاتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهث ذلك مَثَلُ القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُ مَعَ لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحَةً لَّئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحَةً مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمْ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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم, فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم ارجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم اعين يبصرون بها أم لهم اذان يسمعون بها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 الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وانصر بالعرف واعرض عن الظالم جاحدا من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا تذكرو هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا جت بيتها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 واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون